وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن ألا لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 يجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وان لم ما سمعنا الهدى امننا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهطا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 لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وَأَنَّهُ لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه نبدا قل إن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 إِلَّا بَلَغَ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ فِيهَا أَبَدًا